اهلا بيكم ولقاء جديد على الهواء عايزينها كده بس فوزي هندسه ابداعيه فتين عباس الاخراج واه بسعد بيكم امام الميكروفون هناء ابو صباح الخير واهلا بيكم والنهارده يوم الاثنين اللقاء معاكم وعايزينها كده طبعا بندور على الصوره الجميله الصوره المثاليه حتى لو ما اتحققتش بنسبه 100% لكن احنا بنحاول نقرب منها قدر الامكان زي ما تعودتوا أن احنا بنلتقي معاكم أسبوع وأسبوع الأسبوع اللي فات كان معاكم الزميلة نهلة خفاجي وتكلمت معاكم عن تربية الأبناء والمشاكل اللي بتواجهنا مع ولادنا واحنا بنتعامل معهم النهاردة آه بنتكلم عن العلاقات الأسرية تحديدا مشاكل الزواج ويمكن قلنا المنطلق الأساسي اللي بنتكلم فيه أو اللي انطلقنا منه في فترتنا إن احنا بنتكلم عن ارتفاع نسبة الطلاق وأسباب ده إيه هل الأسباب في سوء الاختيار من البداية ولا الأسباب نتيجة للضغوط اللي موجودة في حياتنا وإن احنا ما بنعرفش نتعامل ونتكيف معاها وبالتالي برضو من المشاكل يمكن تحمل المسؤولات كل ده بنترحه عليكم من خلال حواراتنا ومن خلال لقاءنا مع ضفنا على الهوى دكتور عبد عبدالهادي استشاري العلاقات الأسرية والمحلل النفسي أهلاً وسهلاً يا دكتور أهلاً بيكي أهلاً بيكي أهلاً. أه يعني قبل ما نبتجي نتكلم نفكر مستمعيننا بعطولنا وشاركونا الأسمة S4409 ورقم تليفوننا 257-56977 أنا بقى بالقلبي آلو تقبنوا ودي كمان عمري تأذنو في أول الشوء ده كله قولي مني يكون فعونا يا لزاني براه <تصفيق> أنا مكانس الحب بحبك أكبر كل دكتور ماتحة عبدالهادي الحقيقة من بداية لقاءنا وأول حلقة من الفترة والحلقات اللي فاتت كلها الواحد اكتشف حاجة أن في ناس كتير قوي يمكن زي ما بنقول احنا بنوجه كلامنا أو حوراتنا للمشاكل اللي بتقابل المتزوجين حديثا إزاي يقدروا يتكيفوا ويتعاملوا مع ظروف الحياة ومع الطرف الآخر لكن أنا فجأت ان في المشاكل اللي بتيجي من المتزوجين بقالهم عشرين وتلاتين سنة موجودة كتير جدا نعم. دي حاجة الحاجة التانية برضو لان ممكن ربما تكون الاراء فيها مختلفة ان البعض بيقول يا جماعة انتم بتتكلموا في المشاكل دي ما خلاص الناس في ناس كتير جدا بتتعامل مع الامر الواقع وتتكيف معاه ربما خلاص ما بيبقاش عندها مشكلة مجرد ما بيسمعوا الكلام ده ويسمعوا اراء الناس واراء الطب والعلم يبداوا يتذكروا ويبداوا يعني يدوروا يعني. على مشاكلهم اه وبيقولوا ازاي احنا صابرين ومستحملين مم. نعم فايه رأي حضرتك تحديدا في النقطه الثانيه طيب بندور على الغرض يعني من كلامنا ان احنا بنعمل نجد مجتمع جيد فاهم لمشاكله وفاهم ومتعايش مع نفسه متعايش ومتصالح مع نفسه مم. يعني انا ربي واحد مضغوط عامل زي البالونه على الانفجار وهفضل طبطب عليه عشان هو شكله كده كويس بس أنا هو تعود على الانتفاخ ده فمش هينفجر يعني هو تأقلم مع الـ الـ الـ الانتفاخ م. اللي عنده والمشاكل اللي عنده فخلص بقيت دي جزء من حياته نعم أنا بشبهها بالزبط زي ما يكون عند الجنينة كده وفيها نجيلة كانت خضرة وجميلة وفجأة ابتدت النجيلة دي تصفر فأنت كل ما ديجي تحاول تقولي ايه أنا لازم أشوف النجيلة صفرت ليه واحد يقولك لا عشان تعرف لازم تفحت أوه. بس انا اشوه المنظر لو فحت الجنينه يعني هيطلع بقى عارفه ايه الجذور الميته والديدان بتاعه الارض هتطلع الحاجات اللي هي القميئه اللي ممكن تخليني اللي سكنت سكنت اه خليني زي ما انا خليني زي ما ما, ما هي المشكله انك بتاخد جنينه واحده ده انت الارض كلها كده ما هي ما هي الفكر كله ان احنا لازم لازم نواجه بخطه ربنا على خوف بس احنا شعب يعني حتى حتى بلاشت أولاد أولاد الصغيرين أولا تعمل كذا أولا تلمس كذا أولا تيجي ناحت كذا أولا دي كمعناها كم منع منع بدون تفسير ما هو حاجات خطر ما هو لازم أفسر لازم أخليه لقدام يفهم لازم أخليه شغل دماغه إحنا, إحنا هدفنا، هدف وجودنا على الأرض الادراك ان إحنا ندرك الأشياء ندرك عظمة ربنا فنعفوضه صح ندرك أنا عظمة أنا الأشياء أنا فنعملها صح والولاد الصغيرين بمراحلهم المختلفة في مر ما بتدركش ده مهما بتفسر وبتقول ما بيبقاش فيه استجابه هو ده بقى ده المفهوم الخاطئ اللي عند اللي عند الاباء يقول ايه هو فاهم ايه يعني ده لسه حبيب صغير اقول له لا هقوله الطفل من عمر يوم لغايه عمر 7 سنين بيبقى عامل زي الكمبيوتر اللي هو الهارد ديسك بتاعه نشط جدا اي حاجه تحطيها قدامه بتخش عنده حتى مثلا لو, بت... لو بتكلميه روسي مم. مثلا لو بتكلميه ايطالياني هو, هو الكمبيوتر بتاعي بيترجم مش طرياني هيجي برنامج يبتدي يحول كل الكلمات اللي هي غير مفهومه لكلمات مفهومه اول ما يدرك لكن الكلمه ايه ثابته بذهنه يفتكر ابوه كان بيعمل ايه تقول لك ايه ابني بيعمل زي ابوه بالظبط بيشكل زيه وهو ثلاث سنين لسه بيشوح بايده زيه قالها ما هو بيشوف وبيخز بيشوف وبيخز اول ما بيبتدي يربط ان التشويحه دي ساعه ما بيكون في حاجه مش عجباه يبتدي يعمل <تصفيق> <تصفيق> احنا ما نجيش نقول ان احنا ايه لأ ولادنا مش عارفين ولادنا مش يخدين بالهم بلاش نلفت نظرهم دلوقتي لأ افتح كل الموضوعات واناقش كل الموضوعات بس الحرية عشان يطلع جيل فاهم جيل واعي ومدر دكتور متحط عبدالهادي يعني احنا بنقول طبعا متفقة مع حدرك احنا في كل الاحوال ان ما كناش بنقصد بكلامنا ده اللي تجاوزوا بقى لهم عشرين وتلاتين سنة وقدروا يتكيفوا يمكن وصلوا لمرحلة من الن عارفوا ان الحياة مش كلها حلوة م. فيها الحلو وفيها الوحش م. والواحد بيبص دايما للحلو وبيحاول يغفل او يتعامل مع الجوانب السلبية لكن بالنسبة للاجيال الجديدة والشباب الصغير اللي ما عندوش القدرة دي اللي, اللي بمجرد اي مشكلة بتعصف بيه وبحياته وخلاص ويبتدي يفكر في حل آآ آآ ينهي بيه العلاقة دي هل دي سلبية م. ولا عدم تحمل مسئولية ولا ضغوط الحياة ممكن تفوق قدره الشباب كل اللي كل ده مع, مع بعض كل ده مع بعض اه وهقولك على حاجه كمان بالنسبه للسؤال الاولاني ماعش عايز ارجع له بسرعه وهرجع دي في قلتي ان الناس دي لما بنشوفنا او بتسمعنا بنتكلم بتقولك انت قلبت عليا المواجع تساليهم سؤال طب لما انت زي الفل ليه لما سمعت اتضايقت <تصفيق> لانك فكرته لأنك <تصفيق> مش بتفكرته بقى لان الحاجه دي كانت على مزاجه يعني هو مستحملها بس فإحنا بنقوله بس يعني يتكلموا عبرو يعني ودقبل. استحملها على مضب استحملها وارضى وهذا الطبيع wirhle achna بنحاول عليه الصحة النفسية ان هو يستحملها ويفتحها وتكلم فيها بس يرضى بيها هو ده بقى اللي احنا بنتكلم عنه الصحة النفسية ان انا بتوافق آه. مع ذاتي بما في منحل ووحش تبقى عارف ان في غلط ابعارف ان في غلط ومتقبله آه. واقول ان انا متقبل ده عشان مسلا اولادي لان انا حاط اولادي هدف رئيسي جدا في حياتي مثلاً. اه مثلا آه. طب هل لما يعرف ان ده غلط هل ده ممكن يديله برده ثقافه في ان هو ازاي يربي اولاده ويتعامل مع اولاده ويحاول يوعيهم بمستقبلهم سلام عليكي طبعا ليه بقى ما هو ده اللي احنا بنقول عليه ليه غياب ثقافه ال ال الاختلاف مش موجود في مجتمعاتنا ليه عشان احنا مش متربيين على كده فده احنا معانا سنه مش يا اما تبقى كل حاجه زي الفل يا يبقى انا مش عارف اعيش لا هي ممكن اعيش وانا عندي حاجه وحشه وعندي حاجه كويسه عندي عكاز نص نص وعندي مم. رجل سليمة ايه المشكله في كده ده توافق مع الواقع اه فلو انا عندي ده ومقتنع بده هعرف اربي ولادي كويس هعرف اطلع ولادي على كده عارف اخليهم يختلفوا مع اصحابهم مش مشكله بس يفضلوا اصحابهم عارف اخليه ما يغلط وانا اسف عارف اخليه يتعايش مع الوحش زي مع الحلو لان مم. مش كل حاجة على طبق من او طبق من ذهب لا انا هلاقي حاجات تشتن. لكن لكن في احيان كتيره برده مش عايزين نغفل ان العكاز او السلبيات اللي موجوده في حياتنا احيانا بيبقى لها تاثير سيء جدا على الصحه النفسيه لأولادنا وعلى نظرتهم لحياتهم والمستقبل ده طبيعي جدا لان انا النهارده ام مضغوطه وام زمان دي بتقولي كده مستحمله وعلى مضض ومش طايقه ده بيقولوا البن والشهد ما بنقولش طب دي مع اول غلطه من الطفل هتلاقي الشخط والنطر وممكن الضرب ليه تقول لك بفجر الشحن اللي جواي طيب هو زنبو ايه أوه. مثلا ده مم. أبسط شيء مم. مم. طيب احنا طبعا متواصلين مع حضرتك ومع موضوعنا وبنتكلم عن يعني المشاكل اللي بتواجهنا في حياتنا وممكن تدعو البعض ان هو يفكر في الانفصال وعلى فاكرة موضوع مهم جدا لان بقى فيه جروبات على الفيسبوك دلوقتي بتدعو عملانها مجموعة من البنات او السيدات اللي تزوجوا حديثا وانفصلوا مم. وبيضعوا الى الانفصال يعني هي دعوة صريحة جداً, جدا الى ان الانفصال دلوقتي هو اريح الحلول بالنسبة لهم حابين بس يا دكتور نتنقول ان الاسم اس عندنا 4409 بعطلنا اراءكم بعطلنا مشاكلكم لان المشكلة لما بنعرضها بتأكيد طبع. بتبقى فيها افادة للجميع كمان رقم تليفوننا 257 احلى برامج عندنا جاية عيشها عندنا خليك على اف ام مية وتمانية مسلسلاتنا والنقل والطغطية برامجنا وطرطاتنا على طوم وبشرة حية عيش ارسالنا غرضة فراكه قلت عليه لان سايت مهم جدا اا ذكرته واحنا بنتكلم عايز اتجوز بمزاجه عايز اتجوز بمزاجه آه. اه يعني هي بقى عايز تحدد هي تختار مين وتتجوز امتى وتتجوز ليه مش افضل قاعده مستنيه لما هو يحل عليا ويجي عشان يكمل نص دينه يعني آه. ممكن في طيات الكلام ده ممكن نفهم ان هي اللي عايزه تقدم على الخطوه دي ما تستناش لما حد ما تستناش بقى هي تحدد مصيرها ده ده, ده, ده ده موضوع مهم جدا خليكم معانا احنا راجعين نكمل فترتنا بعد موجز الأنباء معنا على الهوى دكتور مدحط عبدالهادي استشاري للعلاقات الأسرية والمحلل النفس ورجعنا مرة تانية عايزينها كده احنا معاكم لغاية الساعة واحدة بعطلنا على الاسم اس 4469257 56977 ومعنا على الهوى دكتور مدحط عبدالهادي استشاري للعلاقات الأسرية والمحلل النفسي دكتور مدحت احنا في تليفونات كتيره لكن برضه سريعا كده نتكلم على البروف يعني اللي بيفكر بالنسبه للبنات بيفكر ان هو يتزوج بمزاجه ام ايه عاده بيبقى ايه يعني البنت بتستقي بتستقي عن الزواج منين سواء كان ايجابيه او سلبيه من الاسره مفروض من الاسره ومن محيطين بها لما نجد بعض الامهات لغايه النهاردة مثلا بيخجلوا يتكلموا او لما بنجد امهات مشغولات او مسافرات او مسافرات او, أو, أو غير او منشغلات باعمال اخرى عن اولادك هيعرفوا معروف من ايه ممكن تأثر بفيلم ممكن تأثر بصديقة او باخت صديقة او باخت زميلة م. وتشوف الصورة لو كانت سلبية تفضل محفورة بزهنها صورة سلبية والعكس صحيح م. احنا عشان كده بننادي بثقافة ما قبل الزواج وبرنادي ان لازم يكون في دورات تدريبيه اجباريه والزاميه على المقبلين على الزواج وتقدم مع اوراق عقد القران لتأكد ان الولاد دول فعلا خدوا جرعه مناسبه من م. الثقافه ومن المعلومات يعني ايه زواج بس يعني حتى لو ما فيش الثقافه دي يا دكتور من الاسره لكن في تربية يعني برده انا مش متصورة ان مجرد التفكير يجي للبنت ان تفكر كده ان تقدم على الخطوه دي من تلقاء نفسها ان ممكن تشوف واحد يعجبها وتتقدم له او او ان هي تبادر بالكلام معاه ما هو يقول لك ايه مش كان في مثل بتقولوه زمان اخطب لبنتك وما تخطبش لبنتك. اه يعني, يعني لما تيجي من الاب ماشي اه قصده يعني, يعني <تصفيق> <تصفيق> يا بيبقى, بيبقى عباره عن ايه ليه انا افضل قاعده تحت رحمة الولد ان هو يقول يا ما يقولش لان هو في دي, دي نقطه مهمه جدا تقول لك اذا انا حاسه بمشاعر وحاسه ان عنده مشاعر قول لها ما تخمنيش عززي نفسك وخليكي قاعده في مكانك وقاري في مكانك ولا في بيتك ولا في كليتك المفروض هو فعلا لو في حاجه بتحركه مم. هيجي لغايه عندك بس هي بتقول لك لا طب واقعد انا ليه انا زي زي مش في مساواه تعالى بقى نطبق المساواه كده لا مسواة لكن ما مازل يعني ما زالت البنت بنت والولد ولد طبعا. يعني طبعا ذكرى كالانثى وده كرم ربنا سبحانه وتعالى طبعا. طبعا طبعا طيب احنا بنبتدي نستقبل تليفونات في تليفونات كتيره معانا تليفون علو. الو ايوه السلام عليكم وعليكم السلام السلام طبعا انا بمسح على الدكتور نضحت وعلى هناءه وعلى فاتن وعلى استر البرنامج كله يا اهلا وسهلا بس انا استاذن حضرتك الصوت عندنا في الاستوديو واطي بس هو ما عارفه فاتن بتقول لي وجاسر هو على الهوا عالي بس احنا مش سامعينه كويس في الاستوديو طب انا ممكن يا ريت يا ريت, يا ريت حضرتك انا مش عارفه حضرتك مليش. دكتور ولي اتعرف بيك محمد اهلا يا محمد اتفضل والله دلوقتي بالنسبه للي بتقول لي الزواج حتى في ناس من من قديما عندهم مشاكل يبقى كده يبقى بدل ما هي الموضوع في مشاكل في الزواج الكبير والصغير يبقى هنا هي كلها مشكلة واحده المشكلة الواحده هي عندنا مشكلة واحده مشكلة ازاي ان احنا نعيش في ظروفنا للاسف ظروفنا احنا بقت صعبه وظروف الناس هي اللي خلتها ما تقدرش تستحمل الحياه او تقدر تقاوم الحياه الانسان خلق اللقاء يقاون مشاكل الحياة مم. احنا نسينا دورنا وده دور علم الاجتماع اللي اعتقد انه المفروض يتفاعل حاليا عشان ينجدنا من مشاكل كتيرة وتوعية ده لا احي دور علمائنا علمائنا احنا لمعلمش ما بنعلمش نستفق عندنا علم الاجتماع ممكن إحدى مشاكلنا اجتماعية وعندنا علوم معينة لو قصصتنا كل حاجة بما كانا وتوعينا واحنا كشباب والله الشباب في الحالي فاهم مثل المشكلة ان هو مش قادر, مش قادر مش قادر يواجه ظروفه او مش قادر ازاي يعرف يحل مشاكله صحيحنا نفاهم شبابنا ازاي يتحركوا وفي نفس الوقت نقدر نقاوم ظروفنا ظروف الصعبة دي مش علينا احنا لوحدين ظروف الصعبة دي في كل أرحاء العالم علينا وإحنا عندنا المفروض نوايا احنا من عندنا يبقى يعني خلاصة الكلام يا أستاذ محمد هو إحنا طبعا على فكرة الكلام ده مش بنعممه مش الجميع كده ولكن في نمازج برضو متميزة جدا ومقدرة أن هي تتكيف وتتعامل على الرغم ان ربما تكون ظروفة الاقتصادية تحت ومنخفضة ولكن انا بس هاخد من كلام حضرتك ان احنا يجب ان احنا نستفيد من علماء الاجتماع لان هم اللي ممكن يقدموا للشباب التوعية دي شكرا يا أستاذ محمد اشكر حضرتك نغيب ونجدد واتأول قصة نسدد مع في الملعب والاستوديو عاملين لك اسرع راديو ومكتبه شباب ورياضه بول بول بول بول سلام هي دي هو ده التشكيل شباب الرياضه 108 بدأت معنا في فترتنا المخرجة سناء الحلواني أهلا بيك يا سناء ونرجع نكمل حواراتنا ما ضفنا دكتور مدحط عبدالهادي نرجع تانيا للجروب ده لأنه الحقيقة برضو محتاج, محتاج كلام كتير يا دكتور محتاج بس هو إحنا كنا بنناقش قبل شوية إزاي بنات يفكروا في حاجة زي كزا وإحنا نازم برضو نقول حاجة وكان برضو الأستاذ محمد على فكرة في تليفونه هم بيكلم عن مشاكل أنا مش عارف ليه ناس بخاف من مشاكل ليه الناس بتقول كلمة مشاكل دي حاجة صعبة جدا المشاكل والاختلاف هو أساس الحياة سنة الحياة سنة الحياة طبيعي جدا حتى الناس بتسميها البهارات بتاعت الحياة في اكل من غير بهارات يقولش طعب بس مم. المشكلة نعرف إزاي نحل المشكلة والناس اللي بتبقى <تصفيق> صح لما بتجيلها مشكلة تقول الحمد لله إن, ان المشاكل في المستوى ده او في الحدود نقدر نتعامل معها ان ما بتجيش بشكل ان الواحد يعجز عن التعامل معاها هو امتى تعجزي لما تكون اصلا ما حدف هدف ما لهاش نواه ما لهاش اساس اه بيت واحد بيتكلم وخلاص واحنا عمالين نشوف كل حاجه فده تفتكر هو ب... واحد بيحاول يع... يعني زي ما بيقولوا العنيد بيعمل دايما كده العند مثلا يعمل كده العند بيحاول يربك اللي قدامه مش بيحاول فعلا يسالوا عن حاجه هو محتاجها لا حتى بحاجات لا تستطيع أن تعمليها أو تفعليها مم. بس في برضو في مشاكل المتزوجين احيانا بعض المشاكل اللي بتبقى موجودة لا يمكن التعامل معها ممكن برضو ما أنا كنت عايزة أسأل حضرتك مم. يعني أحيانا بعض المشاكل ممكن يكون مثلا سوء سلوك الزوج ممكن او يعني الزوجة أي. ممكن يكون البخل الشديد جدا من الزوج اللي هو المفروض آه. بينفق آه. على الأسرة آه. ففي أمور هيتكيف معها أو, أو الزوجة لا. او الزوج هيتكيف معها ولكن هيبقى نتيجها سيئة جدا على الباقي ناخد التليفون ونرجع لحضرتك يا دكتور علو السلام عليكم عليكم, عليكم السلام, السلام عليكم. تحياتي للدفع الكريم ومعكم ممدوح حتى نعلي من أسلوب اتفضل يا أستاذ ممدوح أهلا وسهلا بيك الله بارك فيك يا فنة والله إذا أنا لي نظر خاصة أنا أفضل في الحياة المعاصرة اللي حي ما حاليا عدم الزواج أفضل ده وجهة نظر الشخصية وبعدين ده إيه حال إيه البديل بتاع الزواج خلال ما فيك بديل يعني أولا نتسلم بقعد مرتاح بعيد عن المشاكل لأن الحياة المعاصرة اختلفت تماما عن الزمن الدميل اللي احنا كنا عايشين زمان انت متجوز بقى لك قد ايه انا ما خالص ورد تماما لم تتزوج <foleling> <tal> على الاطلاق اخر انا افتكر ان الزواج كله مشاكل ليه الصوره البيضه دي اه نرسل لك سن حضرتك قد ايه يا استاذ 52 سنه وسكري في احد طب انا بس عايز اعرف ايه اللي خلى حضرتك شفت الصورة السلبية دي والصورة السودة الغم اقوي عن الزواج هل, هل ما شفتش متزوجينك حين وعايشين مستقرين لا والله يا أستاذ يعني الجواب اللي كان زمان كان في رومانسية وكانت الحياة فهرة وقام وكانت الحياة جميلة دراسة انت من زمان يا اوز ممدوح نعم انت من زمان يا أستاذ مندوح يعني لو كنت تزوجت من 20 سنة أو 25 سنة كنت هتبقى زمان قوي لا بس ثواني انا بقرر مستكمل عارف انه هيحصل كده كان عادة نظرية من زمان انه هيحصل كده أمماً وجهة نظر حضرتك برتو هنبقى هنعرض لها أشكر حضرتك يا أستاذ مندوح انا ربيع من البحيره وعليكم السلام استاذ عليكم السلام ربيع رحمة اتفضل اهلا وسهلا انا اكلمك طلب هدفا اهلا وسهلا اتفضل والله يا فندم انا لسه يعني خالص دول اسلم على السلسل المكتب اتفضل استاذ ربيع وسهلا بك انا خالص في اليومين دول يا فندم بس يعني مشاكل مشاكل مشان يعني ما اوصفلكش يعني <تصفيق> ما دي طبيعة الفترة يا أستاذ ربيع دي طبيعة الفترة بتاعتك انك انت راجل لسه في مرحلة الخطوبة وبتتعرف عليها وهي بتتعرف عليك ده سميه اختلاف في الطباعه اختلاف بس بيقول لك مشاكل كتيره يعني ممكن كتيرة يعني الرطوبه مشاكل كتيره تبعد عن الجو احنا برده عايزين نعرف برده يا هناء كتيره قد يعني كام كيلو يعني فلازم يا استاذ يبقى منطقي تبقى منطقي اه إيه. يعني تشوف الاختلاف لازم تعرف ان انت جاي من بيئه وهي جايه من بيئه ثانيه لا ف... يا من نفس البيئه يا فندم ده بال... ابوها وقاضيها وامها مختلفين عن ابيها وامك انت وكذلك الاخوات غير اخواتك انت بالظبط كده اعتبر انت جاي فرع رشيد وجاي من فرع دمياط عشان فهمت. تتحدوا مع بعض وتعملوا بقى فرع النيل الرئيسي او نهر النيل الرئيسي لو محتاج منك شويه صبر. اتفهم. يا فندم ايه طبعاً؟ يا في اللاو دي عندنا في البحيره يعني في الرياف هناك ظروف المواسم والمواسم وال... والتعافي المسائل الاقتصاديه بس ما فيش بالتكاليف والمواسم وغلوا غلو المهور وغلو الذهب وغلو المعيشه وغلو العفش وغلو الاتفاق يا ايه المشاكل ده. يعني كلها مشاكل, مشاكل ماديه ماديه طبعا الجوازه مبنيه على اساس إيه الماديه جو... لو اجاب كل شيء ماشي بس في مشكله ثانيه اللي هو ده التعارف التعارف ده ليه لا ايه جاب بل... الكده بتتعرف يقول لك ايه انت هتدفع في المهر يعني طب ده اهلها انت بتقولها مشاكلك معاها هي هل انت بتتكلم على الاطلاق مشاكل في الجواز عامه سواء مع اهلها ده او معاها بالتحديد بتكلم مع الشباب كله لكن لا مشاكلك انت معاها ايه بالتحديد المخ التركيز في فرق سنين لانكم؟ لا يا فندي من فضلتها السنين بس طب أنا بس عايز أسألك سؤالي أستاذ ربيع يعني هل انتظار الهدايا والمجملات في المواسم وغيرها هل ده بيبقى منها هي ولا ضغط من أسرتها؟ من أسرتها يا فندي لكن هي بالنسبة لها الأمور دي بتفرق كتير يعني ولا؟ لا ما تفرقش بس انت عارف الانتظار من دورك يعني عايز اتجوز وكل قصه ليه ليه ليه لدروسه واحد يقول له وخلاص لا بس انا عايز اقول حاجه يا استاذ ربيع لا ما هو انت الكلام ده مش منطقي لان ده برده انا هقوله عليك طب انت ليه رحت لها هي لما هي فيها مشاكل واهلها متعنتين معاك وطلباتهم زياده طب ما انت رحت لها ليه ما انت رحت لها برده اجي عشان سلم اختيار عقلاني قبل قبل يا فندم عقلاني يعني ايه طب ايه اللي ايه اللي خلاك تروح لها برده ايه هذا الاختيار هم هاي اللي من أساند هاي لعندنا ولك إلا اللي يوازن بيه مبر هايلا يعني مبر القبائل البلوية عندنا ولك مخارج لها ما ينفحس بيه للمهور عندنا أغلى من المهور اللي يبرا لعندنا قول برض مؤتناش واحد اثنين ثلاثة عادة أسمع منك واحد اثنين ثلاثة أنا اخترت دي عشان واحد اثنين ثلاثة إيه هما واحد اثنين ثلاثة اختبأ عشان إيه دي قبل كل شيء يعني والاحترام وال... وعدم الخروج ومتعب فأنتفهم مربطه شويه في الحكايه انت الحريه البناء يعني فاختارنا تاسس كده وبس طيب الخلاصه الخلاصه يا استاذ ربيع انت خاطبها بقالك كتير يعني ست شهور. ست شهور لا يعني انتظر شوية ويعني وال... وال... وشوف لو المشاكل جايه من طرف اهلها ماديه أعتقد ممكن تتحمل شوية لو البنت كويسه لو شايف ان هي كده ولا هي لو آه. المشاكل منها هي يبقى شوف غيرها <تصفيق> <تصفيق> وانت كده ايه قبل ما تدخل في في الموضوع بجد اشكرك يا استاذ ربيعان مالك <تصفيق> مش خلاص شكرا oh. <إذكال> متحط عبدالهادري احنا عايزين اتكلم بقى قبل ما ناخد تليفون تاني في تليفون يا سنة حاضر نستقبل التليفون ونجمع أخولنا الكريم علو علو السلام عليكم عليكم السلام وضعنا عيد جدا جدا شكرا لديا مبروك ساعاتي بتزيد لما يكون عاكي الضيوف كده زو معزة وزو احترام وزو خبرة جميلة سيدة نادية مبروك انا بشكر حضرتك بس انا مش نادية مبروك انا هنا ابو العلا سيدة <تصفيق> هناء ابو العلا بقى اهلا وسهلا نعم باستباهة لان احنا في الوادي الجديد مم. معكم فانت بالحق احنا تحسنين اهلا في وسهلا في الجديد احنا فترات بس السابر ياضا يا دوبك الساعة انيزعت السبهيرة يوميا فقط خلال 20 ساعة فاحنا ما بنعرفش غير قليل من الكواكب وقليل من النجوم المزعيه وال ان شاء الله الحقيقة. ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هيبقى في تقويه للارسال في مصر كلها نعم الله. الله على مدار 24 ساعه إن شاء, ان شاء الله طبعا اكيد باذن الله حاج احمد اتفضل حضرتك يا استاذ الدكتور علينا كلنا تحيات اهلي يكونوا في وادي جدو وفي كل مصر ان شاء الله أحنا بنشكر أشكره حضرتك أشكره بس يا ريت تدخل بقى في الموضوع عشان معانا تليفونات كثيره الموضوع المقبلين على كده زي ما قال الدكتور وانا سعيد بكلامه لا بد في فتره تعارف لا بد في جبال الجليل بالذوق يوم بعد يوم شهر بعد شهر وهكذا انا عن نفسي الحمد لله ماشي في 31 سنه زواج والنهارده انا جد ووالد لطبيبه ومهندسه ومدربه الحمد لله انا زوجتي لو غابت انا بتعب ادي صحه لنفسي واغني بتاعه الزواج فروق ثقافيه وزي ما قال الاستاذ الفاضل فروق اسريه وعائليه كبيره جدا كده في الثقافات وفي العادات والتقاليد no. ان انا واحده واحده بتجوز مع الصبر بتتجوز ومركب الزواج بيمشي ويشير في لوج هادئ نسيم عليل جميل بس الصبر يا فندم اه ما شاء no. الله يعني آه سعيده ان بيقدم برده او بيسمع نماذج اه ناجحه وايجابيه عشان ماكش في ما توصلش لمرحله العقد عند الشركه والله انا انا زوكي اصلا مسافر للقاهره نمت العصريه قمت المغرب قلت جاي يومين وتيجي هو في اليوم مم. انا انا سافرت صباح الصبحيه تخاني بقى الحلاوه الطلاوه اللي حد ربنا يخليها لك شاء الله يرجع لك بالسلامه يا استاذ احمد يا رب شاء شاء يا رب شكرا يا فندم يلا <تصفيق> وتعالى بقى ما تستناش اما تجيلك تعالى لها انت القاهره <تصفيق> سلام عليكم <تصفيق> شكرا ليك شكرا <تصفيق> السلام مع السلامه Nadi syu الهدي يعني نبتدي نرد على المستمعين اولا كان الاستاذ ممدوح وقال لك هو لم يتزوج عشان هو كان شايف المستقبل آه. آه آه مش عاطفي فبعد بيقرا, آه بيقرأ آه المستقبل آه. اه وبعدين ربيع ومشاكله في فتره الخطوبه يعني بقى لها شهور ساحه لسه شهور آه. بس هو عموما بالنسبه للاستاذ ممدوح طبعا بنقول له النظره مستودويه قوي كده هو المفروض كان يعني يعيد النظر لان مفيش المتعه دايما بتبقى في التحديات ان انا احدد اهداف واتحدى الظروف اللي حواليا واحققها ده بيبقى بيدي حاجه يا ريت كان سمع الحاج احمد خزني اه أوه. ده, ده, ده هو سمعه هي الفكره كلها بنقول ايه بنقول ان اقصى رغبات البني ادم عموما اللي هو التقدير يعني قمه هرم الاحتياج عند البني ادمين هو الاحساس بالتقدير بيبدا بالاحساس بي بالمأكل والملبس والمشرب اللي هو الاحساس بالأمن والأمان اللي بيجي من الاكل والشرب والسكن اول ما دول بيتحققوا قوله يبتدي يطلع على حاجه أكبر من كده اللي هو الاندماج عايز عايز مجموعه ينتمي ليها عايز مجتمع ينتمي ليه اول ما بيجد المجتمع الصالح ده وينتمي ليه يبتدي يتولد عنده الحب يبقى الرغبه المو... التاليه ايه الحب اول ما بيحس عن الحب يحس بمتعه شديدة جدا جدا جدا ويبتدي ايه يبحث عن التقدير وعشان كده تلاقي فيه بيت كثيره جدا سعيده وكل حاجه ومشاكلها قريبه بس ده اما فيها كسره حزن كده نظره تقول لك ايه بس انا نفسي برده اقول له شكرا نفسي اقول له كتر خيرك نفسي اقول له تسلم ايديكي بيبقى كل حاجه سليمه ليه لان دي قمه الاحتياج دي بتهون المجهود كله بتهون. اللي بتقوم بيه ولو الرجل او لو الشريك فهم معناها مم. هيقولها بجد الراحب لانه هياخد اكتر واكتر يعني انا مجارسه لعماتك اكله كويسه كان في حكايه بتحضرني واحده بتقول لي ايه عامله له الاكل اللي بيحبها واكله حلو قوي مردش عليا يا حبيبي الاكل عجبك مردش ردش عليا تالت مره قال لها طالما باكل يبقى عجباني اه مثل... يعني احنا بنقول لها شكرا انك تسلم ايديكي يعني حاجه بتنز يعني... كرامته هو... هو, بقى... هو بيستعمل الرمز يعني انا باكل يبقى كده عجباني هو ما بيكونش في تمام الطبق في وشي بنرجع مع التليفونات المستمعين سيد سلامة من الفيوم علوم ده معرف عليكم السلام عليكم سلام. سلامة سيد سيد عليكم السلامة تحياتي لكم حضرتكم اشكر حضرتك ده اتفضل ده. انا حضرتك مجوز ذلي بكنا بك من السلمة حتى السباح اتفضل معك سيد ناكش مجوز ذلي عشب تنين اي لا بالعكس فيين دوله يعني من 60 و 30 الكويت اللي عليه كده وبعد المدام اول ثاني وما متوفيه هم في خلالي حضرتك يعني بس في مخك يعني مش مختلف قالوا خمس عيال ورا بعض نفسه ما سيبني خمس عيال خمس عيال فوجة كله بقى عدرتك إن هي مهولة كل حاجة وتنصف تحولها حتى بالنصفة إن أنا ممكن أتجاوز و الزحيم في, في عيشة مع العيال وفي البيت وفي ومش عارف أنا مش عارفة أعمل مع إيه وفوجة كله خايفة على العيال وهي شايف مظروفنا المعيشة يعني يعني على قيدنا الحمد لله يعني ماشينا على قيدنا بس مش عارف أو يعني أودت على مين ولا تكلمها إزاي تعرف انا اعمل معايه بالظبط طب يا استاذ سيد انت انت بتضرب نعم بتضربها والله حاولت اضربها كتير عشان يعني حاولت اضربها كتير يعني مش فاهم انت تد... بتتعامل معاها بقسوه شويه ترصات كتير ترصات كتير انا بتاع السجار اللي بتدخنه ده مش عايز اتغيره اه اه السبب حضرتك من سبب اهمالها اول حاجه لان اعملها في ده ده اعملها في الشغل يعني انا انت عايش مع اهلك يا استاذ سيد والله انا عايش مع اهلي الاول لما اتجرت عليا خلفتني بسرعه في العيشه لوحديها عشان برضه نعيش نستعين ونعيش برضه تمام اني اعيش لوحديها برضه ما فيش يعني ما اه بقالكوا كام سنه 10 سنين اه سنين. سنين. سنين انا بتحمل عشان عشان اولادي بس بس يعني لا <تصفيق> مش مش نزل على حاجه في طيب يا استاذ سيد ها ها لو في لما بتهددها بالانفصال او انك انت هتطلقها هل ده ما بيخليهاش يعني تفكر او ان هي تحاول تظبط الامور شويه والله العظيم اشتريا كتير قالت لي جوه مكان تتجوز وانا قاعده وعيالي ما عنديش مشاكل يقول لك انا هقعد في البيت وانت روح مكان <تصفيق> يعني ما تروح امم ما عنديش مشاكل منين عايز حاجه كلمت على جيران اللي هم يعني يا حبايب لو كده راحت عامله معاهم مقاطعه كله ما بيتكلمش اي حد في ريان ولا ولا في اهلي ولا في اي حد عامله مقاطعه مع كل هو عموما الاساس انا انا يعني هتكلم عن مشكله حضرتك لان المشكله بتجي كتير جدا في المركز وهو دايما ايه الزوج بقى فاهم ان هو عمل كل حاجة زهنه والزوجه كمان من وجهه نظرها لما تاخديها على جنب وتساليها هتطلع لك برده في قطط الفضه بالبلدي كده صحيح. فكل واحد يبقى عنده منظور للمشكلة هو زي السيد شايف انه هو بيعمل كل حاجة عليه بس هو ناسي مثلا الضرب المبرح لكما بترو عمل فيها ايه يكون ممكن يكون بوز نفسيته تماما فهمها قصدي آه. ممكن تكون هي صح فيها, فيها صفات غير حميلة بس هو احنا زي ما قلنا من شوية انه لما بخش شركة مع حد ما بدورش على اللي زي بالزبط او اللي ينفذلي اوامل انا بجيبش ريك انا بجيبش موظف فلاز منتظر مني أشياء لو أنا مدت له مش مش تتوقع الاختلاف يعني لازم تبقى متوقع أن فيه اختلاف بين الطرفين طيب شايف آه كمان من... طب أستاذ سيد هو معينا على التليفون طيب خلاص أتفضل لده أنا شايف أن هي ممكن تكون العلاقة الخاصة بينهم غير جيدة يعني أعتقد أن أستاذ سيد لازم نقعد معها ويتكلم معها ويشوفوا إيه النقط اللي هي كل واحد فيه مش سعيد من آخر لأن هي الست أكتر حاجة ممكن تخليها تهمل الزوج وتخليه كمان مش فارق معاها يتجوز ده يتجوز يروح يطلق ما يطلقش مش فارق معاها المهم انه هو سيما معناها لو حسد انه مباش اي حميمية ولا اعتفة يبقى وجوده زي عدمه المقولة دي حد ذاتها بتدينا او بتدينا مدلول انه هو الموضوع عندها ماشي في السكة دي فهو لازم يحاول ارضاء الزوجة ده ده, ده, ده يعني ارضاء الربنا سبحانه تعالى الكلمة الطيبة ص إن أنا أطبطب وأعمل وأكون حنين على أهل بيدي ده ما تضوب مني يبقى يعني بعض, بعض, ال... بعض الرجال بيلجأوا الأساليب العنف مع الزوجة العنف أين كان العنف مش بالضرب بس ربما بالنفذ وبالتعامل والتجاهل ده ممكن يبقى له رد فعل عكسي طبعا ده قمة فشيح يقول لها من شوية قمة الهرم التقدير أو كل اللي حد ده عكس التقدير تماما يبقى محمد ديت من أكل وشرب وعملت بيت وبقول بحبها قدام الناس ومن دمي ليها كل حاجه ومحافظ على عربيتي لو ما اديتهاش ده ممكن كل ده يقع امم فمع قصدي ازاي هرجع بالعكس بقى بعد كده فانا شايف ان هم يعني الاستاذ سيد لازم يقعد معها ويبتدي يفتح معاها يدارك اسلوب اخر يقول لها اه يا ولاد ما دي يا يا ام العيال احنا بقالنا فتره كده انا عارف اسعيدك وانا كمان سعيد يبقى معنى كده ان احنا الاثنين غلط تعالي بقى لي بالراحه كده واحد واحد كده انا مش حاجبك او مضايقك في ايه, في ايه كان في ايه وانا وهو يعني يديها الأمان يديها هتقدر بالأمان. تعمل كده يا أستاذ سيد يعني حاول يعني ممكن تبقى صعبة شوية بالنسبة يعني واحد حاسس بالقهر وحاسس أن فيه مشكل كبيرة جدا فأنه هو يبدأ بالخطوة دي ممكن تبقى بالنسبة له صعبة ودي مشكلة تانية يعني, آه يعني آه يحاول وإن شاء الله الأمور تبقى أفضل أرجل مع حضرتك يا دكتور متحد كنا بنتكلم عن آه آه الأسباب اللي ممكن فعلا نقول لو في انفصال يبقى اريح لان آه. عدم الانفصال ممكن يؤدي الى ضغوط ومشاكل ويؤثر على نفسية الاولاد واعتقد احنا الاسبوع اللي فات كان في معانا برده مستمعين صحيح. اتكلموا على المشاكل اللي بين آه آه الاب والام وقد ايه تأثيرها زي على, على الاولاد, على الأولاد. احنا محددينهم في خمس نقطة رئيسية إذا, يعني اذا كانوا تأكدنا انهم موجودين ممكن نطلق اولا قلنا نمره 1 اللي هو الادمان بس ده, بس بس ده يعني برده لو فشلت محاولات الاصلاح اه طبعا بس في حاجات بقى اللي هي زي ما انت قلتي البخل الشديد ده من ضمن الاسباب خلاص اكدنا ان في بخل شديد جدا وانا متضرر او هي متضرره من هذا الشيء والبيت متأثر خلاص يعني فيها ايه هتعملي ايه هو طابوه كده مش هيتغير في حته البخل بنقول اه حاولي مثلا تحطي نظام مادي يعني الديني مبلغ قد كذا انا ماشي بي نفسي وخلاص حتى ده لو يمثل 10% من داخله المهم يكون يناسبك انت في مصريفك مثلا بنحاول نجد حلول اه بس ده بقول ايه دي من الحاجات اللي هي بتبقى صعبة جدا نتعايش معها الخيانة الدماغة مم. الخيانة الدماغة مش منبعت رسالة مش شفته بتكلم في التليفون بسطواتي او ادروا يخني لأ الخيانة معروف اركانها اللي هو اذنه او سوء سلوك الزوج او ما بقى الحاجه آه. ما هم خمسه دول اثنين كده ثالث حاجه بقى الضرب المبرح والاهانه الشديده اللي بسببه ولا من غير سبب اللي هي ممكن تؤثر نفسيا وتدمر الزوج نفسيا وتدمر الام بداخلها فتطلع لنا نش غير بسوي ده برضو من الاسباب القوية جدا الفشل في العلاقة الحميمية واختفاقها تماما ده برضو من ضمن الاسباب ده من الحاجة اللي هي الرئاسية جدا ده كده مم. اربع حاجات مم. اما بقى خامس حاجة لما بيكون مدمن اه ادمن واحد مدمن بياخد عملنا المستحيل والادمن بيبقى طبعا علاجة ده, ده, ده, ده اه ده يرتكب جرائم عشان يعني ياخد فلوس طيب احنا معنا تليفون علو. الو ايوة مسائل مرحبا مسائل مرحبا أنا سعيد بكم في الفترة بصراحة وليه بس سهيل بس لل هل ممكن أن بحضرتك؟ معاك يجوم على حتنج يا فندم منك في صنباط طعب اتفضل لأستاذ جمهور الله يشليك مسائل خير بس أهلا مسائل خير بس جمهور حضرتك أهلا بيك أهلا أهلا عندي مشكلة حضرتك أنا يعني أنا متزوج حالي باري 22 سنة أيها في بس مشكلة بالنسبة للمدام عندي أهلاها كل حاجة. يعني بالنسبه لي انا عايش في القاهره بروح يوم في الاسبوع يعني امم ففي مشكله يعني افضل حاجه بقولها له وهو اللي فبقول لها عشان انا بشتغل كل اسبوع باد يعني فسامحك ان انت يعني تاخدي بالك من البيت وكده ومفيش يعني عندي ولدين واحد بيقرا هندسه وواحد في ثانوي وواحد عايش معايا في طهاره يعني بضبط ان هو دراسته عندي يعني امم ف فمفيش غير الولد اللي هو نتقل السنوة معاتي وخلي بالك منه يعني وكذلك الولد دايما يشفيل يا بابا ما تعملش لك لما عايزه يا بابا انا مش عارت ايه اه اه اه ايه ايه دايما عند امها فيه ابنتي فيه بيت فيه في زود فيه حاجات لازم فتقول ليه لا انا لازم اراح عند كل يوم وبعدين لما امت مطمئة خلاص مش لازم مش هاروخ تاني بقى أوه. هل هل مامتها مريضه مثلا ولا لا لا لا لا زي الفل ولسه صغيره يعني وربنا يديها الصحه ربنا بقى انا بموت فيها يعني اكتر من يعني أكثر من اي حد عندي ليه حماتي انا بحب حماتي بحبها آه. جدا بحب بحبها جدا بس للاسف انها لما بت... اتكلمها طب ما اتكلمتها يا فندم كلمتها وقلت لها وبارصا تتكلم معايا وبتقول لي في حاجات اهم اكلمها تقول لي ما يعني ايه يعني اتعمل او حاضر ماشي اتكلمتي معاها او حولتي معاها تقول لي لأ انا انت عايز ايه انت شكلتين عايز تتجوز يا بنتي جد بيه جثرت الجواز لا انا قصد حضرتك تتكلم حضرت. مع, مع ممتها اللي هي حماتك لا اتكلمتي معاها اتكلمتي معاها مفيش يعني زي نعطيلي برضو صفية عاطف مع الام شغية يعني فدي من الحاجات اللي انخلياني اللي يعني اقول لي حضرتك ايه لا يعني بقى لي 22 سنه متجوز يعني ومع ذلك يلا حضرتك الفتره اللي انا اعتاقها كلها ما يعني حاجات يعني شوف يوم في الاسبوع أو يومين او يوم عطل او كده يعني ده حضرتك شايفه ايجابي ولا سلبي والله انا شايفه سلبي لان أنا, انا انا ممكن, مم. أروح ممكن اروح بيتي انا بعمل نظافه البيت بنفسي لا يعني انا عايز اقول غيابك عن الاسره من آه. 22 سنة زواج انا كنت متخيل انك انت هتقول مثلا من 22 سنة زواجت عيشنا خمس سنوات مثلا او ست سنوات لما انجمع لا مع الراحة يعني أنا الاسف ان احنا اتجوزنا في عادات انه لازم ما تتعودش معها وحاجات كده يعني فطبعا يمكن ده اللي خلاها مفيش يعني انا حاضر ان حضرتك بتتكلم يعني إيه, يعني ايه من العادات انه ما تتعودش معايا مش فاهم كان عادات كده يعني لا ما ينفعش تتعود معا لازم ما تتعود معايا إزاي لا لا ما ده, ما ده, ده من صنبات صح؟ يا يا طب مصير. ما اسمعناش الكلام ده قبل كده انه موجود يعني إيه, إيه, ايه العادة دي يعني الغرض منها ايه؟ حماية الزوجة ده ده مثلا ده ولا ده عادة؟, عادة ده؟ العادة دي العادة دي بقى لها فترة. ان هو الزوج يعني. ما يقودش مع زوجته بعدهم؟ اه ممنوع وممنوع تخرج معها على فكرة كمان؟ اه طب, و... طب, طب انتوا كلكم في البلد دي يعني مستقرين متزوجين ومستقرين ولا كلهم عندكم مشاكل؟ لا الفيلم المشاكل اللي حضرتك كانت طبعا مدرجه بالحاجات دي لان انت بت بتطلبي مكالمات كتيره ف اكيد بتشوفي طيب استاذ جمعه, طيب. جمعة الدكتور مدحت هيرد على حضرتك وسمعنا في الراديو لا. امم انا جدا يعني ايه يعني ايه في صمبات يا ريت حد من صمبات يكون سمعنا دلوقتي صح. ويتصل بينا ايه العاده اللي بيتكلموا عليها دي طيب. طيب احنا بصرف النظر عن العاده دي لكن هو هو الاستاذ جمعه برده اثر نقطه مهمة عدم وجود الاب او الزوج في البيت لفترات طويله يعني طبع. يكون ان هو طول الاسبوع مش موجود وبيجي يوم او يومين في الأسبوع سبب المدة 22 سنة, سنه يعني ثلاث سنين مسؤوليه البيت وارتباط الزوجه بيه ما هو كده بالنسبة لها والدتها هي كل حياتها ما راب قلت بصف اتنين وعشرين سنة وكان هيوه كان هيقولها يعني هي لو حسبتها او يعني منين اتنين وعشرين سنة ده احنا محشتاش مع بعض غير تارة 4 سنين وده اجابي اللي سير بدأ هي السبت حاس انها بقى لوحدة طول اسبوع لوحدة هتطبخ لوحدة هتاكل اللي هي عايزها محدش بقولها عملي محدش بقولها ساوي انا مش عبدوه بالزبط عامل زي العاد مسافر برة وفجأة ق والزوجة اقلمت على عدم موجوده بالظبط يبقى آه. الشهر الاجازة اللي هو قاعده مستحملينه بتبقى كلها مشاكل قاعد اكتر شوية لا بيستحملوه جاب الهدايا بقى موجب ورجع صحيح فمستحملينه عدى الشهر بيوم بقى باسبوع يطيه مشاكل انت جاي بقى الهدايا قدمت انت جاي تغير بقى نظام حياتنا هتعودنا على جهة من غيرك انت جاء بقى تقول تفرد اسلوبك وتعمل بقى سيطرتك من اول وجديد حبيب وهو حبيب. نفسه بيجي بيفاجأ باوضاعه ما كانش يتخيلها طبعًا. او ظروف حياة آآ آآ كان متخيل إن هي ما تبقى وكان بيتغاضع عشان يقولك انا يوم مش مقالها عاكنين عليهم فايتغاضع عليها فجأة عايز يفرد العكس مش هينفع تقول خلاص الوقول سبق طب دي نقطة مهمة ممكن نقولها للشباب اللي, اللي بيمتزوج حديثا انه هما لازم الاثنين في, مع بعض. في مع, بعض. مع بعض لو هو في مكان م. نائي مكان بعيد حسب ظروف شغله تبقى الزوجه معاه, معاه يعني حتى لو هي لو هو ظروف عمله خارج القاهره او مسافر في اي دوله برضه يفضل ان الزوجه تبقى معاه صرف نظر عن اسرتها عن شغلها عن حياتها لان هي دي كل حياتها يعني ما هو اسمه زواج انا بقى انا بقى اتزوج باحد عشان ابقى معاه صحبه عشان اعمل كيان لما انا اسيبه في مكان وانا قاعد في مكان فين الاسره هنا صحيح طيب احنا بقى في رسائل كتيره بس الرد عليها بسرعه قوي محمد حمد البستاوي بيقول ميعاد برنامج شباب اونلاين محمد البرنامج يوم السبت من 11 ل 12 في على فكره هنا انا عايزه اتجوز بس مش عارف اواجه بابا وماما هو عاشي ولد ولا بنت مش كامل شماضي اسمه هو اكيد شاب يعني آه. مش معقول تكون بنت اه <تصفيق> يعني, <تصفيق> يعني لما يكون شابه وعايز يتجوز مش عايز يتجوز يعني مش فهم عن مشكلة, مشكلة عنه عنده ممكن عنده ممكن هو يكون ما بيشتغلش ممكن يكون في حاجة بتعوض يعني ممكن قليل. يقول اه يعني هو يعني مشتاق مش للزواج مشتاق للصحبة مشتاق للعلاقة مع الاخر بيحب هو بيحب ولهيك انه ما تقوله مكسوف ما بيشتغلش ما عندوش امكانية, إمكانية. أبو في حد بعد بيقول أرجل اتصال بي عندي أربع تجارب احنا قسفين والله الوقت بيجري بسرعة تحياتي للدكتور وتحياتي لأسرة البرنامج هو بيحيينا على أننا اخترقنا القلوب الموجوعة سأكتفي بسمع الدكتور وتحليلاته ده حسام في رسالة تانية أنا عيد زواجي الاثناشر اليوم زوجتي من فترة ليست بعيدة بتحب تعمل الشيء اللي بيديقني <تصفيق> اولا كل ايد زواج وانت طيب واثنشر سنة معناها ان انتوا عديتوا مرحلة مهمة جدا مع بعض لكن يا استاذ الفاضل انا شايف انك انت خلي هديتك لها السنة دي او النهاردة يعني انك تقعد معاها وقال لها ما تيجي نقعد نص ساعة مع بعض كده نتصارح مع بعض يضيع الخرص عليها طب يضيع الخرص عليها وي... ويبتدي يحب الحاجات اللي هي بتعملها ما انا بقول مثلا يقعد معاها النهاردة ويقال لها تعالي نتصارح مع بعض ويراجع مع بعض يا جمال جدا ان احنا نراجع ونخاطب بعض انت مبسوط مني انت راضي عني انت كمان مدائي مني في ايه ده جميل اوي ان انا اقعد نصف ساعة كل اسبوع انا بنصحهم نصف ساعة بس كل اسبوع نتكلم في كل حاجة خصنا احنا الاتنين على فكره سناء بتقول لنا في حد من صنباط ثاني اتكلم وبيقول ان الشروط دي او الظروف دي بتبقى فتره الخطوبه فقط وحتى لو في كتب مم. كتاب مم. ممنوع ان هم يخرجوا ممنوع ممنوع ممنوع وده آه. امر ده في... ده عادات بتحترم عادات لكن بعد الزواج انا اسافر بحجه ان انا ابعد معاها عشان ممنوع ان نقعد مع مراتي انا صرت جدا من ده ممنوع يخرجوا هم متزوجين لازم يكون معانا اختها او حد طب <تصفيق> اه يعني هو كلام بس يا استاذ سيد او استاذ آآ آآ كلام بعيد شوية عن المنطق على فكرة في حد بيرجونا بشدة كبيرة جدا ان احنا نتصل به اخر تليفونه 624 هنحاول نتصل به تليفونك مجغول لو كمان دقيقة فضل مجغول مش هنقدر نحاول تاني لانه وقت بيخلاص طيب احنا هنرجع تاني مع حضرتك هل فعلا الدكتور متحط زي ما بيقال ان فيه بعد سنوات من الزواج بتيجي ازمات معينة يعني مثلا اللي هو بيقول عليها السنه ال مثلا بعد 7 سنوات آه. بعد 13 سنه يعني في كلام كده ويمكن حتى في بعض الافلام سميت بالاسماء دي اه زي ازمه منتصف العمر ومش عارف خرشه وحاجات كده في فيلم اسمه كده <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فعلا الفتره دي بتبقى فيها مشاكل لا انا انا انا بقول ان لو هما اقلوا سبعة سنين ده عشان المسئولية الجامدة بقى الطفل بيكون خلاص بقى ده مدارس المدارس ده المدارس, المدارس الانتزام بقى بالدروس الخصوصية يبتدي هنا يبقى عباق اقتصادية شديدة جدا بتعود بتدخل على الاسرة وده ممكن يخلي اب او او او انا نقول ايه رجل غير متزوج او رجل متزوج عن غير حب او م. رجل متزوج وهو معلى مدد يبتدي بقى الحاجات دي او جعل اقتصادية توجعه اكتر واكتر فالتيه هنا يعمل ايه يدج بقى يدج من العشرة ويدج من الزوجة ويحاول لجد لنفسه مهرب طيب احنا معنا تلفون وموضوع الزواج بحب والزواج مش بحب ديت احنا عايزين نعمل لها حلقة الحلقة وشهر الله المرة جاية جماعة استنونا فيه <تصفيق> احنا معانا تليفون بس احنا عشان نرفع الحرج برده عن المستمعات تحديدا بلاش ذكر الاسم علو. سلام عليكم عليكم السلام, السلام, السلام يا اهلا وسهلا بيك عشان وقتنا تفضلي الدكتور متحد سمعك على طول يعني يا دكتور انا من العيلة لها عندته تقاليد لغاية الان يمتسكت بيها جبان جدا انا طبعا يعني هم عندهم اللي هما لازم البنت تاخد من اي حد من العيلة عندهم مفيش اي حد يخرج خالص من برا ليلة ممكن الولد ممكن انما البنت لا انا طبعا اتخططت الابن عمتي واهو طبعا اختلافات كبيرة جدا بنا مفيش يعني وقف مش رميش بيتقبل خالص تماما رأيي او وجهة نظري مثلا في حاجة او مثلا بقول لا انا الراجل انا وكذا فهو بيبقى عن كل واحد تزمد في نفسه جدا نعم عندي كم سنة اصلا عندي 22 سنة وشنة. وهو عندي 6 شنط 26 اا طبعا في كم دقيقه انا ما جيت عشان مع الوالد بقول ولا بحب لا انت بتتكلمي ازاي انت عندي كذا طبعا ده بيبقى انا ناسي نفسيتي بتاعت خالص, خالص طيب هنقول لحديك حالة من رشدة سريعة جدا كده وممكن تاخدي من الكنترول لو حبيتي تاخدي رقم تليفوني ونتكلم عن الهواء على أساس مزيد من المعلومات واستفادة أكتر عشان وقتنا خلص تقريبا يعني أشكرك وخليكي معنا خارج الهواء آه طيب آه تفضل يا دكتور أولام رشتة سريعا قبل ما ننهي الفطر أهم حاجة دلوقتي عشان ترضي عن نفسك وترضي على اللي انت فيه هاتي وراء وقلم وقعودي مع نفسك وحسيني بالضبط كده ايه مميزات ابن عامك ده أكيد زي ما انت شايفة فيه مساوي يعني ما تخليش فكرة ان هو ده القانون بتاع العائلة ينفرك من الجواز جايز تكتشفي فيه جوانب أخرى فعشان نبقى, نبقى عادلين هاتي وراء وقلم وكتبي زي ما انت كتبتي العيوب اللي فيه واحد من ثلاثة برضو خليك عادلة واكتبي برضو مميزاته هل هو كريم هل هو رجل يقدر تحمل مسئولية هل هو فعلا حنين معاك ايه, ايه, ايه الحياة الجايدة اللي فيه لو وجدتي ان السلبي أكتر ممكن تفهمي ان انت متضررة من هذا الشيء وبعدين ستة لما كانش ابن عمك دوت ورفضتين هما هيجبروك انك لازم تتجوزي بالتحديد اكيد لا هيجيلك ابن خالتك هيجيلك ابن عمتك مم. المهم هي انك انت تكون ايه موضوعية في اختيارك يعني فترتنا انتهت ما ضفنا دكتور ميطحة عبدالهدي انتهت فجأة والله يعني فسلل انا الساعة واحدة استنونا ان شاء الله يوم لاثنين بعد القادم وهنتكلم عن موضوعات كتيرة تحيات اسرة الفترة جاسر فوزي هندسة إبعاية سناء الحلواني الإخراج تحياتي هناء